اذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحييناه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 في كتاب ان ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجى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 ادعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل قبير يا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 وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما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 قاموا الصلاه واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيا يرجون مما تجاره لن تن ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذين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 النذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه علي كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عدا ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة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 ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد يكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينفر ظرون إلا سنة الأولين، فلا تجدني سنة الله تبديلا، ولا تجدني سنة الله تحويلا، أو في الأرض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 ما ترك على ظهرها ما من دم ولكن